زي مالي صغيرك سند ومعين واللي سبق في الكتاب لا تنسون خليني يا رب ما <تحطي> اجلس <اتجلسيدي> الناس علينا دور لواتها حتاره الله تخطيكي دليل برضو لواتها حتاره الله راضي رشيد سبب عليكي دليل حضرتها حضرتها حضرتها حضرتها حضرتها حضرتها حضرتها حضرتها يا حضرتها ده بقى اللي بيشاركني في كل حاجة قالوا لي بقى انتهت الليلة قالوا طيب تركوني عصالي راك عتل لله عشان انا قابل على وانا على طفل ونظر الى السماء يشكو الى الله يقول ايه بالقلب حبيت لكن الاكل باعوني وفي يوم ما ولي يا ربي ظلم يا نار الشويا يا يوني من قلب حبي لكن القلب ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني ظنوني قلبي خبي